يَا حُجُرَاتَ انْظُرْ مَا جَمَعَ مُحَمَّدٍ حَاوِيَةَ غَرِيمٍ سَيِّدًا كَامِلًا بَذَرَا يَا حُجُرَاتَ انْظُرْ مَا مُحَمَّدٍ هويت كريما سيدان كاملا بدرا مطلع عمر مني آه محمد وانقضى ولم تسمح خني الأيام أن أنظر الحجرة ما طال أمرو مني عايا يا حبيبي وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد وَرَبُّ السَّمَايِ أَعْضَاقَ حَوْضًا وَكُوَّثَرًا يَا يَا يَعْيِنِ وَرَبُّ السَّمَايِ أَعْضَاقَ حَوْضًا وَكُوَّثَرًا قَدْ